بس وقت يقول له صلاة. يقول له وقت الصلاة غبي يقول له وقت غبي مو وقت صلاة وقت لا إله إلا الله لا لا شباب شباب صلاة. يا شباب تكون ولا ما تكون. كم من بيننا. اسألك بالله اللي جالس الان تسمع. ما صليت العشاء قوم. قم توطى وصل. قوم يا شباب يكفي. يكفي معازم. يكفي مئات. مئات. آلاف. زو الى مغاسل الى موت ما يصلون. الان في قبره له سنين. سنين. في كيف حاله? كيف وضعه القبر لجدنا في قبره السنين في حفر من حفر النيران يتعذب على الليل وأطراف النهار والسبب سباب سبب معنى الدين تركنا الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام يا سبب يجبوني عمره 21 سنة 21 سنة يجبوني لمقصلة الأموات يوضع على دكة الرسيم يقف والد عمه يبدأ المغسر يغسره يطلع ولد عمه من المغسر في حي الصفا في حي الصفا هذا الشاب اللي يذكر بس الثاني الآن والله أعرف اسمه وأعرف حارته وأعرف حيه لما بدأ المغسل يغسره طلع ولد عمه من المغسر يصير يقول الصلاة الصلاة نقول شفيك وقت نصايح الآن وقت مواعظ الآن يأتبون تعرفون شفية وادخلوا شوفوا هنا والله دخلوا دخلوا عذب الله يقلب بشرة وجهه إلى سواد جديد وصديد من أذنه لا يتوقف لما يسألوا عن حاله قالوا والله مات وهو ما لا يصني مات ولا ينام إلا سمعت الأغاية على أذنه وانت مضيع اعظم امر اذا بنت وانت لسه ما من عارف قيمة الصلاة اسألك سؤال وسامحني ايش بينك وبين الله ايش بينك وبين الله يوم ما تدخل بيتي وتركع وتسل بيني اقول لك على امر وسامحني واقسم بالله بعض الشباب وبعض الناس الله أشوفه في بيت. أقسم بالله مع بعض الشباب الله كره أن يراه ساجد وراكع بين يديه إلا احذر أن تكون ممن كره الله طاعت. احذر أن تكون ممن كره الله عز وجل أن يراه في بيت ساجد وراكع بين يديه